وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلِنَا مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُل مَن يَكُنْ لَكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُ عَن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 وَتَّلَّاهِ لَأَكِيدَ النَّاصْنَامَ كُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَبِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيْنِ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ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 قلنا يا نار كوني برده وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونتجينا ولقنا إلى الأرض التي بارقنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرها وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإطعام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ولوط أعطيناه حكمه وعلمه ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخباز إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكل أن آتينا حكمه وعلمه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وقلنا فاعلين وعلمناه صنعة لبؤس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولس لي ما نريح عصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارقنا فيها وكننا بكل شيء عالمين ومن الشياطين ما يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافظين. وَأَيُوبَ إِذْ نَادَاهُ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فِي كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ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 وَذَنُونِ إِذْ هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَنْ نَقُدْ رَأْعَهِ فَنَادَى فِي الْغُرُمَاتِ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَن تَسْبَحَانَكَ فَظَنَّ أَن لَنْ نَقُدْ رَأْعَهِ فَنَادَى فِي الْغُرُمَاتِ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَن تَسْبَحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونتجيناه من الغم وكذالك ننج المؤمنين وذكر يا إِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبَّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا قفران لسعيه وإنا له كاتبون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 وَإِذَا الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ قُنَّا غَادِرِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهْدٍ لَمَا أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ